بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى 126. إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى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 أفَتُمَا رُوَنَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَقْشَسِدْرَةً مَا يَقْشَى مَا زَغَلْ بَصَرُ وَمَا طَغَى 111. لقد رآ من آيات ربه الكبرى 112. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى 114. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَأَنْتُمْ أَسْمَاؤُهَا أَمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ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 ولكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أيذن الله למי يشاء ويضام إن الذين لا يؤمن بِالآخِرَةِ لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من العلم إيه يتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا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 وَلِلَّهِ مَا ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 111. إن ربك واسع المغفرة 112. هو أعلم بكم مِنَ أنشأكم من الأرض 113. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم 114. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفَرَأيَتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلَهُ وَأَكْدَى عِدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّانَ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى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 فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى 124. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون 127. وتضحكون ولا تبكون. 112. وأنتم سامدون 113. فاسجدوا لله وعبدوا.